التنزيل التنزيل بمعنى المنزل تنزيل بمعنى المنزل لأن التنزيل فعل منزل وهنا منزل وتنزيل ومنزل ومنزل إليه ونقول وواسطة المنزل الله والتنزيل فعله والمنزل إليه محمد والواسطه جبريل فالمنزل هو الله والتنزيل فعلها الذي هو الكلام تكلم عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام والمنزل له محمد والواسطه جبريل وقول محكم القرآن والتنزيل نعم القرآن القرآن يا ما يقرا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول مصدر بمعنى اسم المفعول فإن قلت هل ياتي المصدر على وزن فعلان فالجواب نعم ياتي على وزن فعلان كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما اشبه ذلك اذن القران مصدر بمعنى اسم المفعول لانه مقروء وقيل بمعنى اسم الفاعل لانه قارئ اي جامع اي جامع لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقه كما قال تعالى و أنزل انزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين إليه من كتاب ومهيمنا عليه من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه كلامه هذه خبر خبر إن وأما اسمها فهو قوله ما جاء كلامه سبحانه نعم هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة في حروفه ومعانيه فهو كلام الله الحروف والمعاني ليس الكلام ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كلام الله حقيقه سمعه من الله جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه اي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثله المخلوقين لأن الله ينزل عن هذه الاشياء الثلاثة عن نقص الكمال وعن نقص المح وعن مماثله المخلوقين مثال نقص الكمال الذي ينزل الله عنه ما ادعاه اليهود عليهم لعنه الله حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح وقد كذب الله قولهم هذا في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مهى من اللغوب هؤلاء أثبت له القدرة لكن قدرة ناقصة ولا تامة ناقص طيب ومثال النقص المح قول لهوت أيضا إن الله فقير ونحن اغنياء إن الله بخير يد الله مغلول هكذا قال طيب مثال الثالث قلنا منزه عن مماثة المخلوقات فقول النصارى إن الله ثلاثه ثلاثة فأثبتوا له مثيلا والله تعالى قد كذبهم في قوله ليس كمثله شيء وقوله إنما الله إله واحد كلام المؤلف هنا يقول سبحانه أي تنزيها له عن كل نقص لصبات كماله وعن نقص المحر وعن مماثله المخلوقين وقوله قديم أي أن القرآن قديم وهذا ليس بصميم فالقرآن ليس بقديم بل إن الله عز وجل تكلم به حين إنزاله صحيح أن الكلام جنسه قديم الكلام هو القرآن جنسه قديم ولكن أحدهم حادثة ليست قديمة الله عز وجل يحدث من أنبه ما شاء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فالقرآن ليس بقديم أما كلام الله من حيث هو كلام الله فهو قديم النور, قديم النور. فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما فلو أن المؤلف قال بدل قديم كلامه سبحانه عظيم لان الله قال لقدات هناك سبعا من المثاني والقران العظيم او كريم يصلح وش قال الله فيه انه لقران كريم اما قديم فهي كلمه محدثه غير صحيحه بالنسبه للقران طيب فاذا قال قائل اليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي أمر بيث أنزله فيه فالجواب نعم روي ذلك عن ابن عباس. ولكن ظواهر القرآن ترد ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه عن القرآن فأما قوله تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في لوح محفوظ بل يكون الذي في لوح محفوظ ذكره دون كتابت دون الفاظ وهذا لا يمتن ان يقال ان القران في كذا والمراد ذكره كما في قوله تعالى وانه لفي زبور الاولين وانه اي ايش القران لفي زبور الاولين وهل القران نفسه في الزبور لا بل ذكره لانه ما نزل على احد قبل محمد عليه الصلاه والسلام ولكن المراد ذكره ولهذا قال والدليل على ذكره اولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في لحظة المحوظ بهذا اللفظ لا الله عن سمع ما لم يكن عن سمع ما لم يكن والله قد قد سمع ثم قال والله يسمع في المضارع الدال على الحاضر على الحال والحاضر يعني لو قال قائل قد سمع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه قلنا هذا قد مسلمه لكنه لا لكن يمتنع مثل هذا تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع فإن يسمع فعل مضارع تدل على الحاضر والله يسمع وتحوره كما فأنا فالراجع عندي أن القرآن تكلم الله به عز وجل حين نزوله وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره وأنه سيكون ويمكن فيه ثنى أيضا ما تعالى بل هو القرآن مجيد في له محفوظ يعني فيذكر في له محفوظ بالمجد والعظمة وما أشبه ذلك على كل حال قول المؤلف قديم كلمة ضعيفة لا يوجد لا يجوز أن يوصف به القرآن بها القرآن الكريم فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم طيب نعم. نعم والله هذا فيه بعد يعني لو هي مسألة لو هذه مساله حكميه او خبريه لكن كون التحدث عن الفضل الكريم قد لا نسلم ان هذا القول مذكور في الكتب الإسرائيليات هنا نعم. <تصفيق> نعم. نعم. نعم نعم نقول لا شك إن هذا ليس على ظهري فإن قد سمع الله لم تنزل في لث قدرك ويقول معنى إن أنزلنا أي ابتدعنا إنزاله نعم ها نعم لا عند الاشاعر ينفصل بعضها عن بعض ألم تعلم ان الاشاعر قالوا القران معناه كلام الله ولفظه خلق من مخلوقات واضح فانه قل هذا دفعا لقول الاشاعر الاشاعر الحقيقه قالوا في كلام الله قول لا يعقل قالوا كلام الله هو قائم القائم بالنفس وما, وما سنعه جبير مخلوق المعتدد له ماذا قالوا؟ قالوا القرآن مخلوق وهذا القرآن اللي بين أيدينا هو كلام الله وضيفه إلى الله على سبيل التشريف والأشاعر قالوا القرآن اللي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله وأضافه الله إليه لأنه عبارة عن كلامه ولهذا قال بعضهم كما مر علينا قال بعضهم انه في الحقيقه لا فرق بيننا وبين المعتزله فاننا جميعا متفقون على ان هذا القران مخلوق نعم هذا هذا خلاف الظاهر خلاف الظاهر ان نقول اقول خلاف الظاهر في قول قد سمع والله يسمع ما يستطيع كيف الله يقول الله يسمع وهما ما خلق المتكلم فأنا عن عن صوته بعيدة هذه ما يستطيع إذا يقول من كلام سبحانه الحديد يعني أن ما جاء مع تبريد من كلام سبحانه الحديد يعني أن كلام من كلام سبحانه الحديد أنا ما يستطيع لأن كلام خبر إنه خبر مع الجبريل يعني أنا ما جاء صادق من مع الجبريل، وبعض بيان من محكم القرآن. لا ماسق ماسق ماسق. أنت رأي أن كلام كلام الله عموما لا ما ماسق. حتى كلام الله عموما ما يصلح أن يقول قديم الأحاد هو قديم النوع فقط أو الجنس. نعم قديم الجنس. أيها الاخوه اخترنا لكم هذه المادة في بقية هذا الشريط يحيي بن جعفق قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي بريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراع لما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة الجلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن هذا الحديث خلق الله آدم على صورة من المعلوم أن آدم خلق من طين وأنه حادث بعد أن لم يكن وأن الحادث لا يمكن أن يكون كالواجب الوجود لأن الحادث جائز الوجود وليس واجب الوجود وقد استلف الناس في قول خلق الله آدم على صورته فمنهم من طعن في الحديث ورد. وقال هذا خبر آحاد مخالف للقرآن فلا عبره به وذلك انهم انتوهم أن قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته أن ذلك يستلزم التمثيل فإذا لزم من ذلك التمثيل صار معارضاً لقوله تعالى ليس كمثله شيء ومثل البصير ولغيرها من النصوص الدالة على أن الله لا مماثل له ومعلوم أن ما كان على شأنه فانه باطل لكن الشأن كل الشأن هل الحديث يدل على ما توهموه هذا هو موضع الخلاف إنما هؤلاء ظنوا أن الحديث يستلزم التمثيل والتمثيل معارض لصريح القرآن ولما يقتضيه العقل فوجب رده وقالوا هذا خطأ هذا خطأ من النقل ومنهم من قال إن الحديث صحيح ولكن الحديث ولكن معناه أن الله خلق آدم على صورته على الوجه المذكور طوله ستون ذراعا فجعلوا هذه الجمله مبينه للصوره المبهمه او المجمله في قوله خلق ادم على صوره يعني خلقه على على هذه الصوره فتكون الجمله طوله ستون ذراعا مبينه للمجمل في قوله صورته وعلى هذا فيكون في الضمير عائد على على ادم على آدم باعتبار أن نقولهم ستون ذراعا نعم وعلى هذا لا يكون الكلام تحصيل حاصل لأن من أهل العلم من رد القول بأن الضمير عد على آدم بأنه تحصيل حاصل خلق آدم على صورته كل شيء مخلوق على صورته حتى الكلب مخلوق ها؟ على صورته والذباب مخلوق على صورته وهكذا لكن إذا قيل إن الصورة مجملة غينت بقوله طوله ستون ذراعا زال الإشكال وصار للإضافة معنى القول الثاني إن الله خلق آدم على صورة أي على صورة الرب عز وجل بمعنى أنه على صورة اختارها اختارها أحسن الصور لقد خلق من في احسن أحسن لقد خلق الإنسان في كبد أي في علو لأن الكبد من الأرض الشيء العادي على أحد التفسير التفسيرات فيكون على صورته أي صورة الله والإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما قال ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما اشبه ذلك مع أن الناقة والبيت والمسجد مخلوق مخلوق لكن أضافه إلى نفسه تشريفا وتعظيما فكأنه أضاف الله تعالى هذه الصورة صورة ادم إلى نفسه تشريفا وتعظيما بدليل أنه جاء في هذا الحديث أنه نهى أن يضرب الوجه وأن يقبح لأنه إذا ضرب عيب حسا وإذا قبح إذا تمه جمع إذا معنى وشيء اختصه الله وصوره على ما يتقتل حكمته لا ينبغي أن يقبح ولا ينبغي أن يضرب فيلحقه العيب حسا أو معنى كم هذا؟ ثلاثة أو ثلاث أو قوان القول الرابع أن الله خلق آدم على صورة الرب عز وجل التي هي صوره الله وصفه الله ولكن لا يلزم من كونه على صورته ان يكون مماثلا له فان الشيء قد يكون على صوره الشيء من حيث الجمله لا من حيث التفصيل وضربوا لذلك مثلا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر وجوههم على صورة القمر ومعلوم أنهم لم يماثلوا القمر من كل وجه فالقمر ما في أنف ولا في اعين ولا في ثم وهم فيهم هذا الشيء لكن على صورة القمر من حيث من حيث الجنب وحينئذ نأخذ بظاهر الحديث نأخذ بظاهر الحديث ونأخذ بالنفي في قوله ليس كمثله شيء فنقول هم على آدم على صورة الله بدون إيش بدون مماثلة ونقول عملنا بالنصوص كلها وهذا كما ترون قوي جدا يبقى النظر ما محل الجملة وهو قوله وهي قوله طول السكنادراء مما قبلها نقول محلها السكنافية لا للبيان ولكنها لإيجاد معنى مستقل مستقل عن السورة. فأخبر الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته ثم بين أن طوله ستون ذراع، وطول آدم ستون ذراع ثبت في الصحيحين وغيره. ولكن ما العرض جاء في السنة أن عرضه سبعة أذرع. أرضه سبعة أذر وأهل الجنة يدخلون الجنة على هذه الصوره دورهم ستون ذراعا وعرض الواحد منهم سبعة أذر وهذا لا يستنكر ولا يستغرب إذا كان الناس كلهم على هذا السواء يكون فيه استنكار ولا لا ما فيه بل, بل لو كانوا أقل من ذلك أو أعلى لاسُمك والصُغرى ونفر منه، ولذلك لو أن الله خلقنا على نصف من ما نحن عليه الآن، يستغرب ولا لا، ها؟ لا استغرب، لكن أُجِلَ الآن واحد من الناس بعذر كبير على النصف منا استغربنا، فالمهم أنه لا غرابة أن يكون الناس يوم القيامة يدخلون الجنه على هذه الصورة، والشاهد من هذا الحديث. أن الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم وقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله يستفاد من هذا الحديث أنك إذا سلمت على جماعة تقول السلام عليكم بالجمع وإذا ردوا عليك وأنت واحد يقولون عليك السلام في إفراد ويجوز الجمع وإذا سلمت على واحد تقول السلام عليك السلام عليك ويجوز أن تجمع فتقول السلام عليكم شبه الحديث عندك في الرد كل, كل الحديث لا بس في الرد فقال السلام عليكم ورحمة الله نسخة اي هنا ماذا نسخة شوفوا شنو النسخة اذا كان عليك السلام هي الأصح نعم شو فقالوا السلام عليك نعم قوله فقالوا السلام عليك ورحمه الله كذا للاكثر في البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من روايه عبد الرزاق ووقع هنا الكشميهني فقالوا وعليك السلام ورحمه الله وعليها شرح الخطابي واستدل لروايه الاكثر لمن يقول يجزئ في الرد اي يقع باللفظ الذي يتجلى واستدل للروايه الاكثر لمن يقول يجزئ في الرد اي يقع اللفظ الذي يفتتح به كما تقدم قيل ويكفي ايضا الرد بلا الافراد وسياتي البحث في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام طيب. نعم نموذج هذا واحد يسلم والسلام عليكم ورحمه الله وان لم يكن معه الا واحد في الصلاه <تصفيق> <تصفيق> <متضح> العلماء ذكروا من الوجه الوجه وأمر فيها رواية ما اتاكد فيها صحيح لكن في غير صحيح فيها رواية في الجو واول ذلك على انه رد عليه وعلى من معه من الملائكه لا لا ما قال رحمه الله تعالى كلامه سبحانه قديم أعي الورا بالنقي عليم وليس في فوق الورا من أصله ليس يستطيع صورة من مثله وليس وليس ربنا بجوهر ولا. عارض ولا جسم تعالى بالعلا بسم الله الرحمن الرحيم طه المعلف رحمه الله تعالى وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل يعني نؤمن بأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل إلى أخره نؤمن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى انتبه او المؤلف وانما جاء مع جبريل بالكسر مع ان جبريل لا ينصرف قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فجره بالفتحه والمؤلف هنا جره بالكسره لماذا لضروره الشعر قال ابن مالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف كمل من البيت؟ ذلما إن عند الضرورة يسرف ما لا ينصرف قول ما جاء مع جبير من محكم القرآن محكم القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي من القرآن المحكم فالقرآن محكم بلا شك لأنه من لدن حكيم خبير ولكن لو قال قائل كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منهم الكتاب واخر متشابهات، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه اخرى متشابهات فالجواب عن هذا أن نقول ان الله قال في المحكمات هن ام الكتاب اي مرجع الكتاب فإذا, ر... فاذا وجدنا متشابهات رددناه الى الى الام والام محكم فيكون هذا المتشابه ايش محكما وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر أما في النهاية فيكون محكما وهذا كثير في القرآن تجد آيات مجملات فصلت في آيات أخرى تجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر وهلم جرا وبهذا يكون القرآن كله يتم محكما وقولها القران والتنزيل هذا من باب عطف المترادفين فان التنزيل هو القران يقول كلامه سبحانه هذا خبر ان يعني ما جاء مع جبريل من محكم الايات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه كلام من كلام الله لفظا ومعنى تكلم الله به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح العميل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زياده ونقص ولهذا قال الله تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين وقال نزل به الروح الامين فوصفه بالامانه ووصفه بالكرم ووصفه بالقوه وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء بل هو كلام الله نفسه وإذا علمت أنه كلام الله لزم من ذلك أن تعظم هذا الكلام ولهذا أمرنا بل نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهاره كما في حديث بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا متطهر متوفر لأن الوضوء طهارة كما قال تعالى ما جعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم لكم من الدين ولكن يريد ليطهِركم وأما من فسر الطاهر في قول لا مسقان لا طاهر بالمؤمن فقد أبعد لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن فبدا وان كان المؤمن لا ينجس لكنه لم يعبر عنه بالطاهر المؤمن يعبره بالإيمان بالتقى وما اشبهها يقول كلامه سبحانه سبحانه جمله معتبره يراد بها التنزيه تنزيه الله عز وجل ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه ويقولون إن سبحان اسم مصدر فعله سبح والمصدر تسبيح وسبحان اسم مصدر واسم المصدر يا جماعة اسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليست فيه حروفه كل ما دل على معنى مصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. الكلام اسم مصدر لفعله كلم السلام في فعل مصدر ها فعله سلم سبحان اسم مصدر فعله سبح ومن الذي ينزه الله عنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن الامر عن النقص ومماثله المخلوقين عن النقص في صفاته التي اتصف بها وعن مماثله المخلوقين فيها فمن اثبت لله علما ولكنه قال ان الله قد يخفى عليه شيء فانه لم يسبح الله ومن قال ان قدره الله كقدره المخلوق فانه لم يسبح الله وقوله قديم كلامه سبحانه قديم القديم عندهم ما ليس له اول ما ليس له اول يعني الموجود في يعني في الازل انتبهوا وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة لأن القديم في اللغة ما تقدم على غيره وإن كان حادثا غير أزلي قال الله تعالى والقرآن قد والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فانتبهوا للفرق القديم عند المتكلمين إيش ها ما ليس له أول بمعنى ما كان ازليا لم يسبقه عدم والقديم في اللغة ما سبق غيره وإن كان حادثا ومنه قوله تعالى والقمر قدمناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون هو أصل يعني ما يكون فيه ثمر النخل إنا يكون فيه ثمن نخذ القنوة. القنوة القديم ينحني ويتقوس. لكن هذا هذا القنوة القديم هل هو أزلي؟ تقول أظف. ازلي اللي هو غير أزلي. غير أزلي لأنه حادث حادث من بعد أن لم يكن. يقول معلق إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزلي. أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل أزلي فلم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل خلق السماوات بل من قبل كل شيء ولا شك أن هذا القول باطل لأن القرآن يتكلم الله به حين نزوله حين إنزاله والدليل على هذا ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن اشياء وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي وهذا يدل على ان كلامه بها كان بعد وقوعها قال الله تعالى واذ غدوت من اهلك تبوؤ المؤمن مقاعد القتال والله تني عليهم غدوت ماضي ولا مستقبل ماضي إذن فهذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله هل يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع لا يمكن فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة وهذا هو الحق أن الله تكلم بالقرآن حديثا كما قال تعالى ما يأتيه من ذكر من ربه محتث إلا السماوة والقول بأن المراد محتث أي محتث إن خطا خطأ هو محتث هذا الذكر لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء وعلى هذا يقول لو أن المؤلف عفى الله عنه قال بدل قوله قديم لو قال كلامه سبحانه عظيم لكان أنسب وأبعد عن الخطا ويكون قوله أعيى الوراء بالنص مبنيا على إيش على عظمه كلامه سبحانه عظيم أعيى الوراء أي لعظمه أعيى الوراء واعجزه طيب فصار كلام مؤلف رحمه الله بان القران قديم كلام خطا والصواب ان الله يتكلم بالقران حين إيش؟ حين انزاله والدليل على هذا ما قلت لكم ان هناك وقائع حدثت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يتحدث الله عنها بصيغه الماضي وهذا يدل على حدوث كلام سبحانه وتعالى بالقرآن وأنه يتكلم به حين ينزاله ورأينا أن الأولى بالمؤلف أن يقول كلامه سبحانه عظيم تقي النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه <تصفيق> هل كلام الله من حيث هو قديم والجواب لا ليس قديم لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي يعني وصف أزلي يعني أنه وصف أزلي فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما قال المقيّف النونية والله ربي لم يزل متكلما فالله لم يزل متكلما وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع أما من حيث الأحاد فإنه متعلق بنشيئته وليس ازليا والفرق بينهما ظاهر الفرق بينهما ظاهر فالله لم يزل يتكلم لكن أحاد كلامه ليست أزليا إنما أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون والمراد لله متجدد واللغه المتجدد، ها؟ نعم المراد متجدد يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل يريد أن تنبت الارض فتنبت إذا أراد شيئا قال إذن فالقول يحدث بعد الإرادة بعد الإرادة فتكون أحاد الكلام إيش أزلية ولا حادثة حادثة إيش أزلية لكن الأصل في الكلام أنه أزلي فإن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما أيضا كلامه لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي تنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد يسبت ابحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم طيب فصار الآن لنا كلاما كلام الأول في كلام الله من حيث هو فماذا نقول به ماذا نقول فيه نقول كلام من حيث الأصل أزلي لم يزل لم يزل الله عز وجل ولا يزل متكلم من حيث الأحاد حاد يتعلق بالنشيئ متى شاء تكلم بما شاء قال أعيى الورى بالنص يا عليم أعيى بمعنى أعجز حجزهم والوراء الخلق فلم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبارا طهيرا قل لان سماعات النسل والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وقال تعالى أن يكون فراق قل فاتوا بعشر سورة مثله مفتريات فعجز عجز العرب وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمثل القرآن اذن يكون هذا القرآن كلام الله لأنه لو كان كلام المخلوق لامكن للمخلوق أن يأتي بمثله فلما عجز المخلوقون أياته بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا تماثلها صفات المخلوقين وقول آية الوراء بالنص أين النص على أنه معين الوراء هذه الآيات التي ذكرناها قل لأن اجتمعت الانس وجن على عياته بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض طهيرة وقوله يا علي يعني يا ذا العلم كأنه يقول اعلم أنه أعيى الورى بالنص قال وليس في طوق الورى من أصله ان يستطيع صورته من مثله ليس في طوق بمعنى طاقه الورى والورى الخلق من اصله ان يستطيع صورته من مثله قوله ليس في طوق الورى من اصله فيه اشاره الى رد قول من يقول إن الوراء لا سطيعون مثله بالصرفه يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثلهم أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثلهم ولا شك أن هذا القول قول باطل وذلك لأن الكلام كلام الله أدى أن القرآن كلام الله وكلام الله صفه من صفاته واذا كان جميع صفات الله لا يمكن ان يتصف بمثل المخلوق فكذلك الكلام لا يمكن ان ياتي بمثل المخلوق وليس لان الله صرفهم عن معارضته لا بل لانهم ايش لانهم عاجزون من اصلهم لا يستطيعون ان ياتوا بمثل هذا القران وعلى فرض أن الله صرفهم فإن صرف الله عن معارضتي دليل على أن القرآن حق وإلا لسلط الله عليهم من يعارضهم لكن هذا القول كما قلت ضعيف والذين أنكروه وقالوا إنه إن إعجاز القرآن ليس بالصرفه قالوا لأنه لو كان بالصرفة لكان باستطاعة الخلق أن ياتوا من مثله فلا يكون آية نقول لهم لو صح أنه بالصرفة كان آية من وجه آخر ما هو الوجه الآخر أن الله لم يسلطهم على معارضته بل منعهم لكننا من الأصل نقول هذا القول ضعيف والصحيح الذي لا شك فيه أن الخلق عجز عن معارضه القرآن أن ياتوا بمثله لا لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا ولكن لأنهم عاجزون من الأصل لأن القرآن كلام الله صفته وصفة الله لا يمكن أن نشابها صفات قال أن يستطيعوا سورة من مثله قال بعض العلماء بل أن يستطيعوا آية من مثله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه بمثل القرآن كله وبعشر سور منه وبسورة وبحديث والحديث يشمل ما دون السورة فبالقرآن كله في قوله تعالى نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على